وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أننا نستشهد للبيان بالقراءة السبعية بقراءة شاذة فيشهد للبيان الذي بينا به أن نائب الفاعل ربيون وأن بعض القراء غير السبعة قرأ قتل معه ربيون بالتشديد لأن التكثير المدلول عليه بالتشديد يقتضي أن القتل واقع على الربيين. ولهذه القراءة رجح الزمخشري والبيضاوي وابن جني أن نائب الفاعل ربيون وما لا إلى ذلك الألوسي في تفسيره مبينا أن دعوى كون التشديد لا ينافي وقوع القتل عن النبي لأن كأي اخبار بعدد كثير أي كثير من أفراد النبي قتل خلاف الظاهر وهو كما قال فإن قيل قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين وقد ادعيتم أن القرآن دل على أنه ربيون لا ضمير النبي لتصريحه بأن الرسل غالبون والمقتول غير غالب ونحن نقول دل القرآن في آيات أخرى على أن نائب الفاعل ضمير النبي لتصريحه في آيات كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقوله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه الآية فما وجه ترجيح ما استدللتم به على أن النائب ربيون على ما استدللنا به على أن النائب ضمير النبي فالجواب من ثلاثة أوجه الأول أن ما استدللنا به أخص مما استدللتم به والأخص مقدم على الأعم ولا يتعارض عام وخاص كما تقرر في الأصول وإضاحه أن دليلنا في خصوص نبي أمر بالمغالبة في شيء فنحن نجزم بأنه غالب فيه تصديقا لربنا في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي سواء كانت تلك المغالبة بالحجة والبيان أم بالسيف والسنان ودليلكم فيما هو أعم من هذا لأن الآيات التي دلت على قتل بعض الرسل لم تدل على أنه في خصوص جهاد بل ظاهرها أنه في غير جهاد كما يوضحه الوجه الثاني وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض الرسل قتلهم أعداء الله كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم في غير جهاد ومقاتلة إلا موضع النزاع وحده الوجه الثالث أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل ربيون تتفق عليه آيات القرآن اتفاقا واضحا لا لبس فيه على مقتضى اللسان العربي في أفصح لغاته ولم تتصادم منه ايتان حيث حملنا الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهاد فقتله إذن لا اشكال فيه ولا يؤدي إلى معارضة آية واحدة من كتاب الله لأن الله حكم للرسل بالغلبة والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة وهذا لم يؤمر بالمغالبة في شيء ولو أمر بها في شيء لغلب فيه ولو قلنا بأن نائب الفاعل ضمير النبي لصار المعنى أن كثيرا من الأنبياء المقاتلين قتلوا في ميدان الحرب كما تدل عليه صيغة وكاين المميزة بقوله من نبي وقتلوا الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء المقاتلين في ميدان الحرب مناقض مناقضة صريحة لقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقد عرفت معنى الغلبة في القرآن وعرفت أنه تعالى بين أن المقتول غير غالب كما تقدم وهذا الكتاب العزيز ما أنزل ليضرب بعضه بعضا ولكن أنزل ليصدق بعضه بعضا فاتضح أن القرآن دل دلالة واضحة على أن نائب الفاعل ربيون وأنه لم يقتل رسول في جهاد كما جزم به الحسن البصري وسعيد بن جبير والزجاج والفراء وغير واحد وقصدنا في هذا الكتاب البيان بالقرآن لا بأقوال العلماء ولذا لم ننقل أقوال من رجح ما ذكرنا وما رجح به بعض العلماء كون نائب الفاعل ضمير النبي من أن سبب النزول يدل على ذلك لأن سبب نزولها أن الصائح صاح قتل محمد صلى الله عليه وسلم وأن قوله أفإن مات أو قتل يدل على ذلك وان قوله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله يدل على أن الربيين لم يقتلوا لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم فما وهنوا لما أصابهم الآية فهو كلام كله ساقط وترجيحات لا معول عليها فالترجيح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي تعيين ذكر قتل النبي لكانت قراءة الجمهور قاتل بالصيغة الماضي من المفاعلة جارية على خلاف المتعين وهو ظاهر السقوط كما ترى والترجيح بقوله أفإن مات أو قتل ظاهر السقوط لأنهما معلقان بأداة الشرط والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة أصلى لا ايجابا ولا سلبا حتى يرجع بها غيرها وإذا نظرنا إلى الواقع في نفس الأمر وجدنا نبيهم صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت والترجيه بقوله فما وهن سقوطه كالشمس في رابعة النهار وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوه كل الأفعال من القتل لا من القتال وهذه القراءة السبعية المتواترة فيها فإن قتلوكم بلا ألف بعد القاف فعل ماض من القتل فاقتلوهم أفتقولون هذا لا يصح لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله بل المعنى قتلوا بعضكم وهو معنى مشهور في اللغة العربية يقولون قتلونا وقتلناهم يعنون وقع القتل على البعض كما لا يخفى وقد أشرنا إلى هذا البيان في كتابنا دفع إيهام الاضطراب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 لو أطاعونا فلم يخرجوا إلى الغزو ما قتلوا ولم يبين هنا هل يقولون لهم ذلك قبل السفر إلى الغزو ليثبطوهم أو لا ونظير هذه الآية قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا ولكنه بين في آيات أخر أنهم يقولون لهم ذلك قبل الغزو ليثبطوهم كقوله وقالوا لا تنفروا في الحر الآية وقوله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا وقوله وإن منكم لمن ليبطئن إلى غير ذلك من الآيات نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته